ذَكَروا اللَّه فَسْتَوْثَرُوا لِذُنُ بِهِم وَمََوْفِر الذّنُ بَ إِلَّ اللهَّهُ وَلَ يُصِروا عَلَ مَا فَعلُ وَلَم يُصِرُوا عَلَ مَا فَعَلُ وَهُم يعَلَمُون أُلائِكَ جَزاءُهُم م غُفِرَةٌ مِرَُِّهِم وَجََّات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 سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وماواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونه باذنه حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي وعصيتم وعصيتم مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ ما منكم من يريد الدُّنْيَا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين